Walau nushrik b Rabbina aada, w anhu Taala jad Rabbina mat tak ada sahabatu, wala wala da, w anhu k ana yaqool sifi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 واننا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الان يجد له شهابا وصدى واننا لا ندري اشر اريد بمن في الارض ام اراد بهم ربهم رشدا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 wa'ana lama semingin huda'ah man Nabi, f'menyyamin berabbih, f'la yqafu baxo, wala rhaqa. wa'ana minn al Muslimun, wamin al 118. Faman aslam fahulahikah taharrawu rashadah 119. O'ama al-qashikun fahkanu l'jahennam hafabah 111. O'alewa istakamu ala al-tariqa l'asqayna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 ولا انما ادع ربي ولا اشرك به احد قل انني لا املك لكم ضرا ولا رشدا قل